بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة نمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدره كما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة في عمل ممددة